السؤال رقم ثمانية يمكنني السير إلى الأمام ألف نعم با لا أعيد يمكنني السير إلى الأمام ألف نعم با لا